بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا يرونه انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا انهم يروننا تكون السماء وَمَنْ يود المجرم لو الْمُجْرِمُ لَوْ عذاب يومئذ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِغَصَبٍ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ Zo. شفقون إن عذابه بغي مغيم أمون، والذين هم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيم؟ بصلاتهم وعبدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اسم الله الرحمن En jullie hadden geen enkele jaren geleden, en daarom heb ik يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد